قد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون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 صالحات لن كفّر عنهم سيئاتهم أَحْسَنَ أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِنَّ جَهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا إِلَّا يَمْرُجُوْكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحات لا ندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر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 قال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذه خوفان وهم ظالمون فانجينا هو اصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم ان كن أنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانه وتخلقون إثكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتوعا الله رزقه وَاعْبُدُوا رَبَّكُم وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بَعِدَ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَظْرُوكَ إِنَّا بَدَأْنَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُعْجِشُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ 14. أَن 15. 16. 16. 16. 17. 17. 18. فِي 19. 19. 20. 20. 21. 21. تخذتم من دون الله أو ثنم ما ودّت بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعضه فآمن له نوت وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا أعطه النبوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآلود إذ قال لقومه إنكم لا تكون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 125. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا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 أهله كانوا ظالمين. قال إن فيها لوط. قالوا نحن أعلم بما فيها. لا ندجنه وأهله إلا رآته كانت من الغابرين. ولم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 ك مثل العنك بُوت تَخَذَتْ بَيْتُهُ وَإِمَّا أُوْحَانَ الْبُوَّتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَ بُوَّتْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 هم دوّتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.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 الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبو أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين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 فالأكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهد ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون